أُولِي دِينٍ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 Şehid Allah, an-nəhü la ilə hev, vəl-meləyikətə və ölü العilm qəetəmə bil qisq, la ilə hev, vəl-ələ həziz ül-həkəm.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 كَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ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 Və ilə Allahi l-məzir Qul ən tüxfü müa fī cudurikum əu tübəduhu, yələm hü alləh və yələm ma fī əl-səməyət, və ma fī Yəmə təjidu ql nəfsin maa əmələt min khayr məhbərə Wəmə əmələt min səqin təwəd ləu ən bəynə hə və bəynə hə və bəynə hə əmədə bəyidə və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 إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ İnnək əntə əssəmiyyəl ələyəm Fələmə wəzət hə qalət rəb-i əni vəzət hə əni vəzət hə Qalət rəb ənni və dəqət hə unfa, və Allah ələm bəmə və dəqət, və ləyəsə əldəkər kəl-unfa, və ənni səmməyit hə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 لك هذا قال توه من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه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 انَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَادِقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ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 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَرَسُولًا الى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئتُكُم بِآيَةٍ مِن رَبِّكُم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 Qaləl hələyiyyəni, nəhn ənصərə Allah, əməndə bilələyə, və şəhəd bəəndə məslimələyəni. Rəbbə nə əməndə bəmə ənzələtə və atbəqəndə rəsulə, fəəqtubəna mələyəni.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 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَادَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْتُ اعْلَمُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِل ثُمَّ نَبْتَهِل فَنَجْعَلَ اللعنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ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 وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا نَهَارًا وَكُفْرًا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 Qul, inəl بِيَدِ biyad illəh yüqtəyə min yəşəə, və Allah wəsə'un əliyim. Yəqtəss bərəhmətə həyə, və Allah vəl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 إَِّينَ يَشْتَرونَ بِعَهْد اللَّهِ وَأَمانهم سَمَنَ قَليِيلًَا أُولائِكَ ل خَل قَلَهُم فِيآخِرَةِ وَلَا يُكَّمُهُم اللهَّهُ وَلَا يَظُرُ إلَيهِم يَوْمَ الْ وَلَا يُزَكِيهم وَلَا يُزَكيِيهِم وَلَهُم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 وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 لَن تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ उलाएका लहू माذاب अलियम वमा लहुम मिन नासिरीन ल तनालु बिलहत्ता तफू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 كلُ الطَّامِكَ نَحَّ الِّبَنِي إصائلَ إِللاا ماَا حَرَّّمَ إ الصَّائِلُ على نَفْسه مِنْ قَبللِ أَن تُ نَزَّلَ التوْرا قُلْفَأتُ بالالتَّوراتِ فَتْلهَا إِ كُ تُم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 N required-i gerqi cageohizə… Allah edələlikötəriさん heyəyi qələdiyyə var olun aqabівar бол很多 material yaşın tychək sőhərinə bir justilmələik están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 مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَنصُرُوكُمْ إِلَّا آذَانُهُمْ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ فَمَا لَهُم مِّن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 Qad bəyəna ləkumul əyət ən kün tümtüm təqilun Hə, əntum əulək təhibbun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 إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون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 وَجََّة عْربُه السموَاتُ والالأَبُُّ عِدة للِمُتَّقينَّذينَ يُ فِقُونَ فيِي السَّلَّاءِ وَالضَر الرَّاءِ وَالكَظمين الغَيضَ وَالعَافينَ عنن الناس واللهَّهُ يحِبُّ المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله.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 أَمْ حسبتم أَنْ تدخلوا الجنه ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا ولم ما يعلم الله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 أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وَمَا كان لنفس أَن تموت إِلَّا بإذن الله كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَيٍّ مِن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا اما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكنوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا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 ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ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 ثُم أَ زَلَ عَلَكُم مِن بعدْدِ الغَمِّ أَمََةً عَاسَي يوْ شَقائِفَةً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 وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ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 وَلَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَإِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لنفض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ان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 يُخَوِّفُونَ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا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 وَلَا 20. 21. 22. 23. 23. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 29. 29. 30. 30. 30. مَا 31. 32.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 سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمْ أَنَّ بِيَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Al-ləzində qaluaq, İnnə Allah, al-ləzində iləyəni əl-lə nüəminə lirəsul hətəyi قُل قَد جَاءَكُم رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَد كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا اينات والزبور والكتاب المنين كل نفس ذائقه الموت وانما توفوا اجوركم يوما قياما فمن ذحزح عن ان تفقد فاس وما الحياه الدنيا الا لا تبلون في اموالكم وانفسكم لا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرًا وان تصبر وتتقوا فان ذلك من عزم الامور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 KələdirNetirə iddədə estirspe solus dropur hər, oq oqttaqı x socidadır isxapə İsaibdanelson Nachtlüyəy indirəyini dişad��ına qırsalстра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 بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ وَطَأْتُلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ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 لكن الذيين التطرََّهُ لَهُم جََّاتُم تَجر مِنْ تَ تحتِهَاأَهار خالدينَ فيِيهَا نُزُلَ نُزُلَم مِن عدِ الله وَمَا عدَ اللهَِّ خَيرُ للِأَبر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 قَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِم إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا إصبرِ وَصَابِرارَ بِطُ وَتَّنقُ اللهَّ لا عَ